بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وَأَحصُ نَّعِدَّةَ وَاتكقُ الله رَبكُمْ ل تُخُرجون مِم بُيوتِهِ وَلَا يَخُررجنَ إللاا أَتينَ بِفَاقشَ إِلَّا أَتين بِفَخشَةٍ مُ بَيينَ وَتِنكَ حُددُ الله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 وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَسْتَغِلَّ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا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 فإن أعرضوا لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته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 وَكَأَم مِنْ قَرِيَةِ ناتَةَ عنن أَمرِ رَبّهَا وَرتُِ فَحاسَ بِنَهَا حنسَابَ شَددَا وَعَذَّبنهَا عَذَبًا مُكْر فَذاقَت وَبَالَ أَممررهَا وَكَ لعَاقِبَةُ أَممررهَا قُصرى أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتنو عليكم آيات الله مبينا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 فَدْ أَحسَنَ اللهَّهُ لَ لِزقَ اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَب سَمواتِ وَمِنَ الأررض مِث لَهُ يتَنَزَّلُ الأممرُ بَنَهُ لتَلَمُ أن اللهَّ لَ كُّ شيءَيٍ قَدير